حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم مش كتير اللي انت شايفه مش كتير, مش كتير عمري كله يهن واشوف قلبك بخير تبقى اول حد عندي وتبقى برضو انت الاخير مش كتير من زمان قبل لما قابلك من زمان وانت جوا في قلبي مت شلك مكان مش ضروري احكي اللي شايله في قلبي ما اللي في قلبي ده من زمان <تصفيق> لو هسيبلك روحي تفضل بين ايديك انت كان في الدنيا حاجه كتير عليك مش كتير لو هعيش اكتر من اللي تعجزين مش هقابل زي قلبك مرتين ابقى لما الناس دي تبقى في لما تقابلنا باختصار اتكتب اللي في قلبي يشوف نار فلما اقول الفرق بين قلبك وبين الناس كبير مش كتير مش كتير لو هسيبلك روحي تفضل بنقلي حاجة كتير عليك لو في نبنة بعيدة وانت عايز نجيبها لك هطير مش كتير لو هعيش اكتر من اللي تعجزني زيني مش هقال مالك كفاه وانت كفاه لي على مفرش شي فيكم